تعالوا يا أحبة لنمدح بالسانة بطلنا أمير الشهداء الشهيد بأرديوس في كبادك يا مولود وأمر دائم موجود إيسوس هو المعبود آب آن استاسیوس ابد در و بی سان فادی بخرسد شهیدی اردیوس ام متافیاسه ابستان مافیا مرآ روح والده نظر إلى السماء طالباً من فدى الشهيد أرديوس بقلد يا مصر والتهب مع نرمع محفلنا ارغيرغي سلامين <تقلأ> بقلب فال بين قل نحن مسيحيين <Elliot> الشهيد بيورجيو فالرب جميع أمواله وشدد رحاله مع كل امسالوه ورزاق المنشور ولم يخف التَّهْدِيدُ اتنظر إلى السماوات الشهيدي أورديوس العالي ظل حزين بفعل الشياطين مع كل المحيطين ضر أشهر ساحر في الشرور ماهر وبالفجور قادر شهيد أورديوس وبسرعة أحبر كأس لم لقب السم القز ليس منه خلق شهيد الوالي العصور بالمقتر ادخله وبالعذاب اسفور لكن الرب لنا بقوته نكا وبعد المتحيات شهيد آمنت الهولف و هتف بغير خفله جرگز دمخو شهید بأورديوس و بسرعه اتدوهم و وعلى الأرض رموهم يصلي بسبتام رب القوة ويصنع المعجزات يشهيد بأرديوس والوالي الشرر كان يطلب له تغيير ويرفض التبرير سنا الهيه وبق وارحي ونعم سماء الشهيد يرجوس ظهر كل الاثنام ورافض السلام وصانع الخصام ملك خضعتله و بسرعه له و بقوه له الشهيد بأرديوس قلت هذا عاجب و ايمان سماع غريب حلون اسم الحبيب أمنت بالنعمة والقوة والرحمة مع طالب الحكمة الشديد أورديوس قطعوا رأس الشاهد والوالي وإفعاليت لم يعطله له التمجيل الشديد أورديوس ودم الشاهد سال بقوة وامتساد ليس لها مثال شهيدي أورديوس عملوا غيلك بدكية البلدة المحمية لبناتي كليسية شهيدي أورديوس شفعتك منظورة ونفوسنا منصورة ومحبتك محفورة شهيدي أورديوس سهد الله اسمع وشهر في كل البقع ومحب وإطباع شهيدي أرديوس سلام لك يا روماني يا شفيع فوقاني أرجوك لا تنساني شهيدي أرديوس اشفع فی مازالتنا واضع فی طبيعتنا واسایر امتنا شهید بی ارديوس یا امیر نیبر تیروس اذکر عبدک بافلوس امام رب افواه کل المومنین الكل يقولون ای لهم رگر جسعن اجمع اینه اجسیتی آگی مر ایتبا